قال الشهيد حسين بخوته وشبعنا وخلى المدينة موج من جوابه ضعنا قال الشهيد حسين بخوته وشبعنا وخلى المدينة تموج من جوابه ضعنا ظلمت منازل غوم والطرب أغراب المنية ينوح بعض الأهل بيها عبو الصبت ملزوم تخرب مبانيها بيت المجد والجود تتدى مركانة عاد الشهينة سهل دي الحنفية يحوم بتبو مدروفة يدور مواحي الدار ويقلو بتشفوفة سيح العزيز حسين عيني عسى تشوفة سفروا خلاني من جملة إخوانا قال الشهيد حسين أخوة وشطانة تموج يا وطنانا يا بحر الكرم و أهلوا بالسجاد نثار تاجنا والنبي في واد أهلوا الشامين محمد Cofwet o'chubb arnau Wchelnau'l meydynad mwg Gawd o'chubb arnau Gael'hom oedem عysi Wydau'lau ffada Byt'l-keram mglwub Rydwyo ffada cheikhl a shy r ظفر عسايوت بلور ضعنا على صوتو فرعس الجبار لدياره يعود دهري عليه يعود يا خلق بسعود ترجع له الوفان ونطلب فضل الجودة وننظر بني عدنان تظهر بدي على الشهيدة سين ويتم قال الشهيده زين قلتهم شبابا ملل المدينه تموج يا ضلاله مشغول بفجاره ضايعه وتنوه بالدار محتارة بنت شعبت قلبي دمعا وجعانا شعال الشهيد يا حسين اخوة وشبعنا وخل المدينة بوج انقوا وضعنا شعال الشهيد يا فرونا وجان بالبيت عنهم خبر لليوم يا خالق ما النوم لفراقك فاني واطلب اظن حسين ما go up try shade the sin we don shall